لا رحمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لقاعديد أم دام وشيخ رحمة خايل بفرمي والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة على دجور شفاعت منش شفعة واتتكا كردن خدانا حاليك يكبو يشتكي بوكابد لا اشتئك أفرميه دو جور شفاعة من هي؟ يشيك أن منفية نفي كراه، قبولية، بطالة أو شفعتيان، تكعبو هر كسبك يا داول هر كسبك أي؟ جور شرعية ودروستة وحاتل شرع ده جيربوه أو شفعتي كوا منفية أفرميه والشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله. ئەو شەفعات کە تۆ داوا لە لالله لا الله بکەی لە شتێکداکە تەنها خوای گەورە نەبێت کەسی تر ئەو شتەی بەدەست نییە بچی داوا لە غیری خواب بکەی کەواتە ئەوە ئەگەر تۆ داوای تکایەک شتێک بکەی ل کێ کەرە دەسەڵاتی دا هە بێت ئەمیان دروستە چ فرمووی داوای شتێک لە غیرری خواب بکەی کە ئەو شتە لە جێردە الله دابیێ جەردە سڵاتی کەسی تردا نبیت بeya خايج يرفرم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون فرمي أي أوانك و إيمانه هنا وببخش لو معليك بيته من بخشي و بيش أوانك و روجك بيت لا بيع فيه كرنفروشتن إتيانية ما تناتوا نبروي بوخد لە قیامت قیامەتدا کە قیاممت هەستا جاریواهەیە تۆ قەرزاری یەکێکی ماڵی یەککرد لایە لەو کرن و فرۆشتن نیە بچی مامالەکەی بۆ بکرڕیت و بدەیت لسرد بۆی لە پیغمبری خواه بەڵکو پیغمەری خوا علیه لە سلاات سسلام فرەرمی نمە حەسەنات و سات بە چاکە و خراپە چاکە لە تۆسەندێ اگر چاکەت هەبێ ئەگەر نندبێ لە خراپەی کابرادرێ بەسەرتا فەرمی لەوە زیاتر نیە. ف ندینر هیا نداره لو و روزده. جا خواهی گرفت فرمای که و فروشتنی نیه بروی او آو معالی با بکر بیه نی تسلی میکه تا اصلا با خود بیدار ودستی خوانی. انجا او معالش دو جوره. جوره کنایه که لیکه کد داجر کردوه. جوره کشانه او معالی بله به حلالی پیاد کردوه. بله حقی فقیر و هجری که داره وکو زکات وکو صداق واجب. آوش ملکیت او نیه. آو ملکی آو فقیره بی پیوسته بیگینی ودستی. الرجي قيام ده حساب للسرقية، ولا خلة خوشويستيانية خلة لخليل واتو خوشويستي يودوستايتي وأمانة ناي خاله بيني كذا نامينية، وكوخاي جل فرم وتقطعت بهم الأسباب بهيج هو كاريج يعني أما بلي أما با بداما أو باوك ما أو نازارم كيما على عشيرة ما خدماتي وبيوندي أبشري اللي به فرموی و لا شفاعة اما موضعی شایتی ایمه کس ناتو انیت کابو ایشی ترکار رزقاری که تناند بیغمبر اخوان علیه صلاة و السلام کلا شکا افضل الخلق بلام لهمان کادا او بو رو آتب و دابزان و انذر عشرتک اقربین هسا آخر کبکی همو بانکر ياك يك. بيه هاد لقرائشة و انجا لبني عبد المنافة <سؤال> و اي ترميه هاد نزيق بيه لخزمكاني خوي بنا معالك خوي حتى آخر كسيان فاطمي كتيبو باسي باني صفيهي فوري كد باني عباسي مامي كد كاوتي اشتروا انفسكم من الله فلا اغني عنكم من الله شيئا خوتا هم بكرنا و لخواهي جورا من لا قيامتي چمبينا كلي بويهوا جا با فاطمه کچی داوا بکە بکا لمال دنیا اوی که ویستد لیتی هم بیادمه برام لقیامتی چن پیانا هکری بودز واتا اگر انسان ایمانی نبیت و عملی نبیت من بطع به عمله لم يسرع به نسبه وکو حدیث اگه پیغنبری خواه علیه صلاة و صلاة و فرمیه دوای دعای بخات واتا ود نبیت نسبه پلو پایو بنامالو ده و دولمانی بیشد ناخه لقیامت ده اوه یکا بیغنبر ایخوه علیه صلاته و سلام افرمیه یکم وجبکا لسر پر دی سرات اپر رینوه وکو چاو تروکا اندنیگوه اینجا های وکو برق وکو هوره بروسک و سرعی ارون هيا بوكو سواري اسب بجوري كان هيا بس كخشي من بطأ بي عمله لم يسرع به نسبه جار رنگ سيك او كسي كبس كخشي پرية توها دار بيت وچي لدي اتاق وبروا تو بروا والرنگ ناو داريش بيت ونیا بلان بن شفاعتي بونا کت كا بيشي بخات تنها کرده وكاني لبرو عبد للروجي قيامت <متحدث> دو بدو محاسبه عكرت خوتي لی جال جوره. بتوان که تنها محاسبه کسی تر لجال دانیه. اینجا آور جور شفاعت ک دوباره کریل غیری خوا تنانت به غمباری خواج علی وسلام بۆی ناکرێت با اینها کریت شفاعتی ڕۆژی قیامتی کە شفاعتی جوره مشوره حتی خواج جور ازنی نداد ناتوان شفاعت کا کالایش ماجر عرشی خواهی گوره سوچ او آوندی خواهیستیله ولی سوچ دامیم ما. اینجا خواهی گوره اذنی داری یا محمد ارفع رأسک. صرت حل برد دعو بکت چیته ببدهی، تکه بکت که آگدت قبول بیه. اینجا پیغمبری خواه لی صادق و سلام بعد اذن الله اتوانش شفاعتی موبکت. و شفاعتی دوم که فرمی و المثبته یا التي تطلب من الله اويك يا اخوي جورد داواكرت والشافع مكرم بالشفاعه اوك سيكوا شفاعتكش اكاد او رزقك وقدرك ابو او سبو شفاعته ان يركسك كوا شفاعتي بو بكريت الشفاعات بكاد اخوي جورد izni بداك شفاعات بو خالكيب كاتكاب كاو داواب كات أو لو والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن أو كسي كشفعتي بأكريت كسي كخوية قورة لكر دوكاني لقصكاني ولكر دوكاني شي الرازي بيت إن جايش خوية قورة إذن بدات بكسي شافع شفع كسي تكاكار كإذن بو أو كسبك شفاعت بو كسبك وكفرمي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع عنده كذنات وانا لا يخواهي يورا شفاعت بكا تتكا ببي إذنه خواهي يورا اقر إذنه ببينا دات إن جاه ليراده زور جاره وبرسياره دروسته بي إباشا اقر خواهي قول وفعل يك فعلي بيه، الرازي بي اتا چه بي يسيبه شفاعته يكي بي شفاعته بكا أما طبعاً بي مقصدي بي أولي مطلقاً له موق صوكر دا وكانت واتاوكو زانان تفسيري كان أن يكون من أهل التوحيد لأهل التوحيد بيا بلام كوتتناو تاواني قوروا وكو بي أغنباري عليه الصلاة والسلام فرمي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وانيا بو أوكسانيك تاواني قورياً كدول الرجل قيامة شفاعتي أموكم كَوَأْتَا مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ يعني من كان على التوحيد وكان من أهل المعاصي أمهنده كان فلأمهنده كان تر ونيه أهل بهشتش شفاعة عن بوكره كأهل معاصي كبائر جنين وكو لأصول لا الثلاثولون وده إن شاء الله يا الكتاب التوحيد اللي ويجناه تقول صور ثلاثة جيونية بتفصيلي باسي جوركاني شفاعته بابتي شفاعتك لأنواع الشفاع. عدل بيز ياتر بسيط إن شاء الله. لبر لو يشardyتوه. لما جورك للشفاعات من هي شفاعات بو أو كسانى كتشونات بهشتوا. ياخد بيش أو يباج. بيعنبريخو على صاتو شفاعات بو أو كسانا كا كلا درجاي بهشتن درجاي بهشت يعنبوب كريتوه. برویه هت تا کوبیه غم الله و شفاعت خوای و او الله مربی استیم به شفاعت ها شفاعتی تره برز برز کردن وی پل ده الله و غیری رضی الله قولهم وعملهم. فأي قولهم وعملهم رازيهم. إنجا أو جوري ترهي للرشي قيامة تاوانبار المستحق بهاشتين مستحق دوزخن بلان بالشفاعة بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وغيري أو ناحنا دوزخوا. هندك شيرتونة دو دوزخوا درأتشن. أو جورانا. وهندك جوري ترشيه بطفصيلي ديت. كواتا أبيل أهلي چي بيت لأهلي توحيد بيت لبلاوي أو إلا أهلي الشيرك بيت به هیچ کسیگ نایت داروه اغنباری خواه علیه صلاة و سلام باشتر بوی دنیا دا مامی بو ابو طالب چند دعای خوای خواهی گوره داری نکر لجهنم ابراهیم علیه السلام در رجی قیامت دا باوکی ابینیت حالی زور پریشانه باوکی على ای کوری او حال ما ابراهیم علیه السلام دعاکا داوکا خوای گوره خواهی وعدت بیم كأويب بم ويحيى ببخشي، والزليل منك أي، أمروا باكم أبيني آو هاي، تكاد ليكم شتكم بوك يا خوي جورا، فرمة، بهشتم حرام كردو على سر كافران، أنا ويب عليه السلام أبو الأنبياء باو كيا بينة وحالتي نات ونتكاي بوكا ليه قبولنا كرت؟ بيعمر يخوي عليه الصلاة والسلام بو أبو طالب يمامي الزهر هولي دا، خوي جورا وكور رازق لبيعمر يخوي عليه الصلاة والسلام که او شفاعته ایلی قبول کر اویش سزای لسر سوک کرد بس اما مادم اهلی شرکه درچونی نیه هرگیز او هرگیز لجهنم ده امینه توا اوی خاصه بس با پیغمبری خواهو علیه و سلام با هیچ کسی نەبوو نبو لە لپیغمبرانیش سلامی خواهو علیه که کافریک لە ده سزای لسر سوک بکرێت، به اوی شفاعتی پیغمبری خواهو علیه سلام كفى جئت رشيعه كبوي شفاعتي بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام بحساب انيل اسرسوكا كريس زا حديث اجل البخاري جاء تو ابو لهب كاتيا افرق انك حديثه افرق تابعين والله اعلم لا خوي ده بزدابند نساکشیم لبرنی بزدابند بخاری دایی که روژانی دوشم یا اوی ادریتی یا سزایی لسر سوکه کرد اشتای گی باو شی و پلی پرسی بو خطیبه های اوی ککات یا پیغنبری خواه علیه سلات و سلام بو من او کسی او جاریه کوا او افراتی کواه و علکی بو مئنه آزادم کرد لخوشي شي دان لده يكبوني في يغنبر صلى الله عليه وسلم بلام يا كم قصة بطالة بلالا بخاري دا هيا بلام احتجاجي في يناكري برشن هو كاريك. يا كم او خوا خيش دليل نيا دوام مخالفة صريح حديثي في يغنبري خوايا عليه الصلاة والسلام او قصة دروية عليه السلام الله وبركاته او قصت و که ابو لهب آفرت ای آزاد که دیروز جاریه که کاتی هواالی پیامبری لدعبنی پیغمبر صلی الله و وسلم پیگین را درویا بلکو بالکو پیامبری خواعلی صلی الله و السلام کاتی هات مدنیش جوابی نر بابن مالی مالی ابو لهب که او آفرت لیان بکرتو پیان نفرست او آفرت هات تاع او کاتیش هر نجد صلاتی وار ابو کی آزادنکه هجاری ابو آفردی کشیده پیامبری خواعلی صلی الله و السلام هواالکی گیا کات که تیب بیغمبری و سلامه ها بها هاتم مدینیش و دوائی او سیانزه سالش انجایش جوابی نرد پیان نفروش اما یا سندی صحیح ثابت بوا برام او قصطیان کافر افردگی ازاد کرد بیدروه که واتا تاک کسی که با به شفاعتی بیغمبری خواه علی صلوات و سلام سزایل سر سکرابی تنهاب و طالب و کسی تر اوی تر رنگ توشتان احتجاجی پیان بلا مرد لا وتوه بتفاصيله. أجر جنجا إن شاء الله بس لا كتاب التوحيد او نواه. والله يجنجاني إن شاء الله لو جي جيت يدريش كينوا. حديثك يعني إنه أقوال زناش لصري. كل شيء روي كوا احتجاجي بينا كريت والله أعلى. بس. خلاصي. وكرتاين باب تأويه. هر هر شفاعتك. لغیر خوا دعوا بکریت هر تکایک لغیر خوا دعوا بکای کدا او کس د صلاتي و سرهوشتا ده نبی او شفاعته اما یک دوم هر شفاعت ج داول لیکي بکاي کدا صلات شي بسره ده به ل شفاعتي قيامت اگر خوا از ني پي نه دا کس جنا تو نه شفاعته بکم او شفاعتيك ايشه به اذن خوا امينته شفاعت ج تر ل شفاعتي یا خود هر لدنیاش دا بو قیامت اما درسته. بلام بلا هم حالتا گانی هی کسی ایوی لید دا ده صلات داره لید شتیک بدست بینیت ونید خوی راسته و خونه توانه بگاته او شتا شرعیه او کاته تو او ده دا صلات داره اناسی دیم لای تولم که برو لید او تکایکم بو بکا ونید اما دروسته لید مادم بوسته کی حرام نیه. بر رجی که حرام نیه، بر رجی که حرام نیست روی، شرعیه بر حرام تعینات. تر مسلمانان به پیوست جا تو تک فلان لا تو تو تو حق بی. بلا هم تعینی ناکنی که تریان دانا وکه بلی ایج مستحقا تو بتوی اولا بلیت او او ایشی تو هلی بلی که من مستحقم تعین بابم بلا هم علی تو چی تکرت حقیه چی ترت اما اگر او نبیه ایچ مانع اقنیه دروستا و شفاعته گی ترش دعایه دعا هم لیه که بکی شفاعته ببکا دعا ببکا خواه گره لیت خوش بیه و نبی عماری خوادی صوصم اگر کسانی که حاضر کریبو سفر، ایود بیبش نكن نکن لدعای خوته. و دعای شفاعت هیچ کس اجنبی بمریت و تلک ده توحید نجیل سرب کن و شفاعتی باب کن. ایلا شفاعتی نقبل کریبو تا دعای باب دعای باقی نما که لجهان او شفاعتی بلام دنیا پیش أما إذا أجر كسك صالح بيت هذا ظاهراً كوادرك أهل صلاح وإن نجل ساحر جادو كرو لفاسخو فجر كان دعو بك دعاء خير من بوبك منيح دجال لوين أما إذا كسك ظاهرا أهل توحيد ووأهل صلاح والحمد لله صالحي لي أبني انسان إنسان شتى باشا بعشر people دعاء خير من بوبك إذا أجر أو كسك شوبو سفر بتعبتي دعاء مسافر قبولا يا خلارشون كي ترد أجر قيتشن بياك دروسة إنسان بايكي بلا دعايكي خير مانبوبك إيش مانعيكي تيدانيا والله أعلم القاعدة الثالثة بنشيني السيام لبنشينكاني التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين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 ايام يشار بقر ايه او اي ولا شي سوره تجا بقر ايه ايام بقران لا بسكينه اه ويتر تل... او يو سوره تجا فتجي سورتين فاله ذا ويما تجي سورتي بقرى ايش بالله باشا ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا باشا فرميها أويك بزانيت زور جرنجا بو ام لكشف ديت. لو رد دانایی کاملاً زور ولی ام بابت ام قاعده‌ای زور به دیت. انشاالله اگر نم ردی نولی پی گشتیم. اما لکش به شبهات به تفصیل بزانی بر رویتر شبهه کانی ردی سلام قاعده. آواه کبزانی پیامبری خواه علی صلوات و سلام خواه گر ناردی بناو قومانک بناو کسانک يا همويا خاركي برستني بتنبن متفرقين في عباداتهم شلون من هم من يعبد الملائكه قومان يغبو ملائكه يا نپرس سجدا انبو يا نبرد ها وريم بيانا كر لي انا بارانو بو انو اما عبدان يكن بيتاوانن اما نزيكن لاخوي جوروا اما نشفاعته تكام انبو كن لاخوه رزقار ما انا كن يما تاوان بارين بلا ملائكه تاوان ناك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بو يما داوان ديكن بس وهروها ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين هاي شيء أبو بيّا غبراني پرست عيسى بارستن. عليه الصلاة والسلام ومنهم من يعبد الصالحين بيّا وتشاكاني پرست قريش لا تُعزَّى مناته ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. هبو دارو برد يبرست. دارو برد يبرست. وكل سر قولك جاتوا عزاء داريك وك. ونالات وعزاء ومنات. برد يبرد. ومنهم من يعبد الشمس والقمر. هبو خورو من جبرست. وقو. أو قو مانيك پیغمری خوالی علی اللہ علیہ وسلم نیلی من کر لکاتی خور و خور اواؤا نیوش مکن لبراوی لبین دو شاخی شیطان ده حل ده خور و دو شاخی شیطانی شا بید چون کاتی که خور حال دهت شیطان اچیتا پیش خور اواؤستید خور لبین هر دو شاخی شیطانو درد چی بوی اوانی سجده بو خورا بن که انما ام بو شیطان برده و شیطان پی خور کات ایغنبار ایخوه علی صلی اللہ علیه کرد نوشی سنتی مطلق لو دکات ده نکن وی تشبیه نبی بواین و هنوها بلان لهمان کاتش ده ایغنبار ایخوه علیه صلی سلام شری همو یعنی کنو نکرد. نکن نوید قیناک اما عبادتی ملائکت اگن ملائکت کسانه کی پاکا اما نقیناک بلان باجار شری کی بکن شر اوانی که پرستن اپرستن، شر اوانی که دارو برد پرستن نه. ونیا هیچ فرق جاوازیگ نیا لبینی اوائی دا کتو چی اپرستید مهم کە کتو غیری الله پرستی. لسر اوان شری ای لگل عباسم. لسر اوان لگل لشری لشر ای لگل انا که توبو پرستی فلانه پرستی توبه بردی که پرستی بونایی پیغمبری که او گورت رو پیاب شاکر نا گه شرکه لسر او نیل لسر او ایک غیری اللہ کریتر او غیری هرکسی که بیت اوه لیر دا گرنگیش سجاری وهایی قبر پرست زور جا امشو باید دی انوا لنه او خالده اگر توبه بلی که توبه هاورا که دی پیغمبری خوا علی صلو علی صلو علی صلو علی صلو علی علی يعني على توف يا عليه الصلاة والسلام برد يك كيفياك علينا يكنين بز عبادة وكرديان يكادو هي كفرة دوروها أو يا عليه الصلاة والسلام أم برد يك بلام عبادة وكرديان وكون يكفرة شو الفرق يجيني فرقين بين أو كسي كها ورقة الشيطان وفرق إجنيه لوكا سيل كحواركات أبيع مريخوا عليه صلاة وسلام هاد شان وقوا يكافرل لمن كاتجد أبيع مريخوا عليه صلاة وسلام برسترين مخلوقي خواي جورع وشيطاني لعين خرابترين مخلوقي خوا ولم لوكا لمن كدا شرع فرق الجوازي نكلوا لبين أودوك سدا جوركان أبيع مريخوا عليه صلاة وسلام شر يعني كرد إسحاق عليه السلام قريش كان بري كان نبرز دار كان برست. شرري هردو لاني كذوق وياك هردوك شانيب كافر دله بهردو لاني ود أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إلهه لا الله بوشي أيش بالقاعدة كي زور زور زور زور جرينجا قاعدة كي زور زور مهمة بوقاعدة كي أهل الاجتماع الاجتماع على السنة الكتاب والسنة كوا غير أو رجائك خواي جور الداينا او أو منهجيك أبي خوا عليه صلاة وسلام بهاتوا يج منهج الرجاء والدين يغني خلك إلا تفرقتي أختك كوا تام مشرك كان شريكيك ونيا الكفرة ملة واحدة بلام لهما كدا سيرك كفر تفرقتي أن خست. هو أول جاري كلا ك لايدا لتوحيد بكو عبد الله كوري عباس سفر من رضاي خوالي ليبيا. باسي أو بتأناكك الزمني بيغمبر نوح عليه السلام أبهرستان. يكم جا خالكك كلايدا تنها بوشيل لا بو أي كوا او پیاوچاک کنند که نواسته اگر به اینی گورده. بلان با وابسته با پیاوچاک نه. با و نواسته ای. وایله هات اصلا آوتا کسانی که خوراپرستن، کسانی که استیراپرسته، کسانی که حیواناتا پرسته، کسانی که شیطانا پرسته، آبزنا. غیری منهجی که خوایی گوردهای ناوپیا عبادی پیامبری پیامبر دوسالا سلام تفرق ال امت أو من جنتر همي امه تفرقت يا خد تواتت تكرغه بو امه بي بي يكو يك بغيره توا الاعتصام بالكتاب والسنة اوش اللي راهو قاعده لي ورجره كشرك ولا خلق يك تفرقوا جوازيا تبكي بل التوحيد ولا خلق يك همي بيته وكو خاي گره ب الصحابة كانوا فرميا خطابا نجلاك من وذكر نعمة الله ونيا إذا كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم بماذا ألف بين قلوبهم بالتوحيد ونيا بالتوحيد ألف بين قلوبهم بالتوحيد وتنهى ما تنها أخو ينكر دويك اگر باب يغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمو ولو انفقت ما في الارض وانيا اگر همو اوهي كالسر زويدا هيا توعي سبيب اغشي بتة امت بقيني بيك زيادة التفرقات يكو ينمونيك اخوان جماعتي اخوان چيان نكر لابيناي اوهدا خلق هميب كان با اخوان وانيا ريغنما بكاري بيانن حتى ريغي جولكو ماسونيتو ريغي شعييتو همو ينبناي اسلام بكاريانا بلام روز بر روز هر روزی اخوان حزب کیلی اجابیتو زیاتر تفرقه ایتیکوت امت زیاتر پر بوو. به خۆیان خویان لدوی خلافت اسلامی حزبیان اندامزران بو امت بکەن بکن به یک بلام تاکر کرگه ک تاقیان نکردوان رگی قرآن و سنت بو بز اور ڕێگەیان تاقی نەکردەوە، ئەو رگی ک خلق اکاتو بەیەک یک عزت اجریناتو با خلق بز اور رگیان تاقیان همویان تحقیق اعقبت کیشی هر زلیلی بود و تفرقی زیاد شن واشی لیات هندی حزبیان هندی کی دایان داین و داو و دا. بیاده من زیاتر تفرقه هر یکو کومنهجی کی گرت هندی کار منهجی کان گرت و شلا هر مپرسه هندیتر آوندش اون و داعش داعش باشکی اخوانه قاعده باشکی اخوانه هر همونیم معنا باشکی و خوشیان جماعت اکشیان و تا خلای خوش معنی بینی لویا فاسق ترین کس شان لروی فسق و لروی کدوای خراب و هچی بلی انجام ادن جماعت اکشیان هر کس دز بره بوشتک تکفیر وک مرجئه خوارج هردو عقیده گان له خوینا فوک کو <تصفح> اتا یک یک لسفتگان شرک وشون نكوتني توحيد اوه تفرقا خات نو امته ونان جينا بيك وبعكس كي توحيد ايان جينا بيك و بو نان جينا بيك لبروه لسر اصل ايك نارون لسر چي ارون لسر عقل اوه و اميش ام بابته ايش الرد ايكي باش ابو اوانيك عقل باكر ديانن عقلان ايقان بيالن و اهلي بدعو احواء أولن هر آتي هر حديثك، لقال عقل ده نجوجي تأويلك ليه الردك ده توه. إن جاك كواتا منو تو من وتو عقل ما نجيه وازا. كواتا قد نابني دون فر لسر زوي ده يقبل. أو كواتا تفرقه كجورة تربيته. بوه أصله كنيه. بلان أجر لسر قرآن وسنن بتيا جشتني سلف برونه قد تفرقه ما نتيه ناقوله بده هومان لسر يقرأي قارئ. خلاص. دیاری کرد بو به من امر رجاء بگیرد بر بالام اگر با عقلشی دانم نه لام برای من امر رجاء باشه ورنبا لی را برای تو ایره نه ولی ایرا باشتر، اولین نخیر ایرا باشتره. آها، هری کی بلای کاره. بالام گفته سریج رجاء بری و آن هاذا صیغاتی مستقیم. های گورا، اشاره یی کار رجاء کیش دیاری کردوه. اول نبی هر وقت بیتی شون رجاء راز بکوا بالکو اشاره چی با کار هاذا اول رجاء راسته. بگیرد بر تفرقتي لك جواة هالكاتك بنيت هالجماعتك تفرقين في الكوت إلا لأصلك لا يدعوها لشاء لو أصلك دان رأول قرآن والسنة رشو <تصفيق> الله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم